لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل رون على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم على ربيهم يوم إذن محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي قلت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 تسليم عين يشرب بها المطربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم لبوفكهن، وإذا رأوهم قالوا إنها أولى إلى ضالين، وما أرسل عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ألا الأرائك ينظرون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ألا الأرائك ينظرون